توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه صدق الله العظيم, صدق الله العظيم وهي واحدة من إحدى وعشرين مسألة سيحدثنا عنها الإمام نعم يا بني فماذا تذكر من قول الإمام في هذه المسألة؟ قال الإمام إن التعجيل هنا لا يكون إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمع على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها، ووقتها. من طلوع الشمس إلى الزوال وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب ثم أورد الإمام أقوال الآئمة في هذا الشأن بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي فهيا بنا إلى سفره الكتاب الجامع سبحان الله وعلا المسألة الثانية يا إخواني روى معمر قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة ان تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها وقال ابو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث فراوته طائفة عن هشام عن ابيه مرسلا كما رواه معمر ورواه اخرون عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا ورواه اخرون عن هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة مسندا ايضا وكلهم ثقات وهو يدل على أنها رمت الجمرة بمنا ليلا قبل الفجر والله عالم وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمت ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها قال أبو عمر أجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر، فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه إلا مالكا فإنه قال أستحب له ان ترك جمرة العقبة حتى امسى أن يهريق دما يجيء به من الحل واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقال مالك عليه دم واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا وهو يوم النحر فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم وقال الشافعي لا دم عليه وهو قول أبي يوسف وبه قال أبو ثور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج قال مالك من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرمي أي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي أي ساعة ذكر ولا يرمي الا ما فاته خاصة وان كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما رمى بعدها من الجمار فإن الترتيب في الجمار واجب فلا يجوز ان يشرع في رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الاولى كركعات الصلاة هذا هو المشهور من المذهب وقيل ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي بل اذا كان الرمي كله في وقت الادى اجزأه المسألة السالثة فاذا مضت ايام الرمي فلا رمي فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصات من جمرة حتى خرجت أيام منها فعليه دم وقال أبو حنيفة إن ترك الجمار كلها فعليه دم, دم وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصات من الجمرة اطعام مسكين مصف صاع اذا ان يبلغ دما فيصعم ما شاء الا جمرة العقبة فعليه دم وقال الاوزاعي يتصدق ان ترك حصاتا وقال الثوري يطعم في الحصات والحصاتين والثلاث فإن ترك اربعة فصاعدا فعليه دم وقال الليث في الحصات الواحدة دم وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر وهو المشهور إن في حصات واحدة مدا من طعام وفي حصاتين مدين وفي ثلاث حصيات ذن المسألة الرابعة ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا المسألة الخامسة ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس قال مالك من ترك المبيت ليلة من ليالي منا من غير الرعاء وأهل السقاية فعاليه دم روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له قال ابن عبد البر كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم فلذلك أرخص له في المبيت عمنا كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عمنا وسميت منا بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء أي يراق وقال ابن عباس إنما سميت منى لأن جبريل قال لآدم عليه السلام تمنى قال اتمنى الجنة فسميت منا وإنما سميت جمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهم السلام والجمع ايضا هو المزدرفة وهو المشعر الحرام كما تقدم المسألة السادسة يا إخواني أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي يمنا بمنا من شعائر الحج ونسكه والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر الحج ونسكه وفي الموطا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمنا من وراء العقبة والعقبه التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة وقال مالك ومن بات وراءها ليالي منا فعليه الفدية وذلك أنه بات بغير منا ليالي منا وهو مبيت مشروع في الحج فلازم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة ومعنى الفدية هنا عند مالك الهدي قال مالك هو هدي مساق من الحل إلى الحرارة المسألة السابعة روى مالك أن أبا البداح بن عاصم بن عدي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر قال ابو عمر لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث وكان يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبه ثم لا يرمون من الغد فاذا كان بعد الغد وهو الثاني من ايام التشريق وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل او من يجوز له التعجيل رموا ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله لأنهم يقضون ما كان عليهم ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليهم وغيره يقول لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك لأنها أيام رمي كلها وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمي لأن غير الرعاة لا يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال فإن رما قبل الزوال أعادها ليس لهم التقديم وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث وقال ابن عبد البر الذي قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج قال أخبرني محمد بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون الغد قال علماؤنا ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل قال ابن أبي زمينين يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعجيل وقال ابن المواز يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصا كل جمرة بسبع حصيات فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصا لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبعة وقال ابن المنذر ويسقط رمي اليوم الثالث فهمت من حديث الامام يا عم ان الترتيب في رمي الجمار واجب ثم اورد الامام قولا اخر وهو ان الترتيب ليس بواجب في صحة الرمي فما هو القول الفصل في هذا الشأن الثابت يا ولدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي منا ثم الجمرة الوسطى التي تليها ثم رمى جمرة العقبة وثبت عنه يا ولدي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني مناسككم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فاستدل بهذا الآئمة الثلاثة على اشترات الترتيب بين الجمرات وأنها ترمى هكذا مرتبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبرك فيك يا ولدي وزادك حبا وشغفا بالعلم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع إمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم.